ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فَإِنَّ الله شديد العقاب ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أسولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليملن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى حصلت او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون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 لو أنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون